وأن سوى كن لا اله الذي لا يموت وسبح بحدي وان كيف فالذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة في ثم توا على العرش. What تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي 7. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 8. نَ إِذَا خَاقَابَهُ جَهِونَ قُ سَلَ وََّذَ يَذتَُ لِرَض بِهِ بَنَصْرِ قَمْعَ 117. وقالوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكادوا